ام حاسبتم ان تدخل الجنه ولم ما ولم نا ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء وطنا مستهم البأس الله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب